وهذه الليلة نحن اليوم نحن على موعد مع سورة عظيمة من كتاب الله تبارك وتعالى هي في غاية الإعجاز والإيجاز فهي سورة مباركة كريمة قليلة الآيات عظيمة المعاني اختصها الله تبارك وتعالى لنفسه فلم يتكلم فيها عن بعث ولا عن أحكام ولا عن قصص بل لم يتحدث فيها ربنا إلا عن نفسه جلت نفسه وتقدست إنها سورة الإخلاص وهي سورة مكية نزلت بمكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية على صاحبها أفضل وأفضل الصلاة وأسكى التسليم وسميت هذه السورة بسورة الإخلاص قال بعض أهل العلم لأنه لا يؤمن بها إلا من كان مخلصا والإخلاص في اللغة هو تنقية الشيء مما يشوبه وقال بعض أهل العلم سميت هذه السورة بسورة الإخلاص لأن الله تعالى أخلصها لنفسه ولم يتكلم فيها إلا عن نفسه فلم يجعل يتكلم فيها عن حكم من أحكامه ولا عن نبي من أنبيائه ولا عن قصة من القصص ولا عن اليوم الآخر ولا عن القضاء والقدر خيره وشره لذلك أيها الأحباب سميت سورة الإخلاص ولقد تناولت هذه الصورة المباركة الدفاع عن الله عز وجل وذكر صفات الكمال والجلال لربنا تبارك وتعالى أما عن سبب نزولها فلقد ثبت في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند حسنه الألباني عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال جاء المشركون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا محمد انسب لنا ربك اذكر لنا نسب ربك فنزل قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ورؤية أيضا من طرق متعددة متعددة كما قال رجال الحديث أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد صف لنا رب أم منذ برجة فنزل قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد أمر من الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من تبع محمداً على دينه وشريعته أن يصدع بهذه الحقيقة الكبرى التي لا تعدلها حقيقة في الوجود قل هو الله أحد أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى واحد لا نظير له ولا مثيل له ولا وزير له ولا عديل له لأنه الخالق المالك المصور جل وعلا المدبر الذي يتصرف في كونه كيف شاء فكلمة أحد كما قال ابن عباس وغيره من أهل التفسير بمعنى واحد قل هو الله أحد أي واحد يقول الشنقيطي رحمه الله وأصل أحد واحد وحذفت الواو وأبدلت بدلها همزة وقال الأزهري إنه لا يوصف أحد بالأحدية إلا الله تعالى في الإثبات فلا يوصف أي أي كان بالأحدية إلا الله في الإثبات يعني بمعنى لا تقول فلان أحد أو درهم أحد أو بلد أحد أو ملك أحد أو رئيس أحد فلا يوصف بالأحدية إلا الله جل وعلا وهذا في الإثبات أما في النفي فيجوز أن يوصف بها المخلوقات مثل أن نقول لم يأتي أحد ليس في البيت أحد وهذا نفي وقال بعض أهل العلم بل إنه يوصف بالأحدية حتى في الإثبات غير الله تعالى والذي دل على ذلك القرآن كما في قوله سبحانه وإن أحد من المشركين وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى اسمع كلام الله وكقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط ولكن القول الوسط وهو الصحيح والراجع في هذه المسألة أنه لا يوصف بالأحدية إثباتاً مع الإضافة إلا الله وحده أما على سبيل التنكير فيجوز ولا بأس مثلاً تقول جاء أحد أحد هذا إثبات وليس بنفسه ولكنه غير مضاف لكن الإضافة لا تجوز إلا لله فلا تقول فلان أحد لأن الأحدي تصفة استأثرها الله تعالى لنفسه قل هو الله أحد أي الواحد الذي ليس له نظير الواحد الذي ليس له مثيل الواحد الذي ليس له شبيه الواحد الذي ليس له ند وقوله تعالى قل هو الله أحد وحدانيته في ثلاثة أمور أنه واحد لا ثاني له فهي تنفي العدد عنه جل وتبارك المعنى الثاني قل هو الله أحد أي أنه لا نظير له ولا عدل له مثل أن نقول فلان لا نظير له فلان واحد لا نظير له فهذا في الله تبارك وتعالى المعنى الثالث نفي التجزء والتباعض قل هو الله أحد هكذا أمر من الله تعالى لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يصدع في المشركين بل وفي كل العالمين أن يعلن هذه الحقيقة التي لا مريت فيها قل هو الله أحد فهو الذي يستحق وحده أن يوصف بهذه الصفة ولقد دلل الله تعالى على وحدانيته بأدلة عقلية من كتابه لقد دل على أن الله واحد أدلة عقلية كثيرة في القرآن ينبغي علينا إذا ما ناظرنا كل من أشرك بالله أن نستدل بتلك الأدلة العقلية لأن الذي يناظر الملاحدة لا يصلح كثيرا أن يستدل عليهم بالأدلة الأثرية لأنهم يكفرون بالأثر فعليك أن تجادلهم بالأدلة النظرية العقلية قلت إن الله تعالى أثبت وحدانيته عقليا من كتابه أولا في الخلق والإيجاد قال تعالى أفمن يخلق كما لا يخلق وقال سبحانه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون فإذا ثبت أن الله تعالى خالق وحده ولا خالق سواه دل ذلك على وحدانيته الدليل الثاني العقلي من كتاب الله تعالى دليل الإحكام والإبداع قال تعالى لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لو كان هناك, هناك إله غير الله تبارك وتعالى ولو وجد إله مع الله تعالى والعياذ بالله لفسد كل من في السماوات ومن في الأرض ولن تجد هذا الكون يسير بهذا النظام البديع الذي لم يختل منذ أن خلقه سبحانه إلى أن يريثه الدليل الثالث العقلي دليل القهر والغلبة قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا الدليل الرابع العقلي من كتاب الله تعالى على وحدانيته جل شأنه دليل الاستعلاء والتنازع كما قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون هذه أربعة أدلة عقلية من القرآن الكريم وهناك أدلة أخرى لكن هذه أبرزها تدل على وحدانية الله تبارك وتعالى فالله واحد لا ند له ولا نظير له ولا شريك له وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار ولقد ذكر الله تعالى أن الغاية الكبرى من الرسالة إثبات وحدانيته هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب قل هو الله أحد يقول الخطابي رحمه الله في كلمة أحد أحد وواحد يختلفان في المعنى فأحد تثبت وحدانية ذاته جل وعلا وواحد فواحد تثبت وحدانية ذاته وأحد تثبت وحدانية صفاته تبارك وتعالى وفرق بعض فقهاء الحنفية بين كلمة واحد وأحد فقالوا إن الأحدية لا تقبل التعددية ولا التجزء لا يمكن بخلاف الواحد ولذلك نقول ألف واحد ما نقول ألف أحد ونقول مئة واحد لا نقول مئة أحد ومن ثم بني على هذه هذا القول مسألة فقهية ذكرها الإمام محمد بن الحسن في كتابه الجامع الكبير قال لو أن رجلا له أربع نسوة فقال مقسما بالله تعالى وقال والله لا أقرب واحدة منكن واحدة منكن لكان بذلك موليا أي أتى بما يسمى بالإيلاء والإيلاء هو أن يقسم الرجل على أن, على أن لا يمس مرأته قد يضطر لذلك كما آل النبي صلى الله عليه وسلم من زوجته شهراء فإذا ما فعل ذلك حرم عليه أن يمس إلا بعد إلا أن يكفر فإذا لم يمس ورفعت المسألة إلى القاضي فإنه يضرب عليه مدة أربعة أشهر ينظر أربعة أشهر وإلا إما أن يتم الطلاق وإما أن يتم إرداد الزو... إرجاع الزوج إلى زوجته كما قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور الرحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم قال محمد بن الحسن رحمه الله لو أن رجلا له أربع نسوة فأقسم بالله وقال والله لا أقرب واحدة من كن لكان موليا عليهن جميعا يحرم عليه أن يمس جميع النساء أي جميع نسائه حتى يكفر ولو قال والله لا أقرب إحدى كن إحدى كن لم يكن موليا منهن جميعا ولا تحرم عليه إلا واحدة وها هنا كما قال الإمام له الخيار في أن لا يمس واحدة وأما الثلاثة فإنه يقربهم ففرق بين كلمة أحد وواحد قل هو الله أحد حقيقة ثابتة لا مرية فيها ولا شك فيها وقال العسكري رحمه الله تعالى إن كلمة أحد تعني التفضيل وأصلها أوحد أوحد وحذفت الواو للتخفيف وهذه كلها أقوال صحيحة فالله سبحانه إذن أثبت لنفسه الوحدانية في خلقه وفي تدبيره وفي تصرفه فوعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد قل هو الله أحد قل أيها المسلم لجميع العالم أن الله تعالى أحد لا نظير له ولا مثل له ولا شريك له ولا عديل له فهي والله حقيقة كبرى في هذا الكون ولا توجد حقيقة أكبر منها يا له من إعلان عظيم إنه أعظم إعلان عرفته البشرية على مدى تاريخها وهل هناك إعلان أعظم من هذا أن الله واحد قل هو الله أحد لا وربي الله ربي لا أريد سواه هل في الوجود حقيقة إلاه الشمس والبدر من أنوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف له حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه قل هو الله أحد ثم قال بعدها جل, جل وعلا وقبل أن ننتقل إلى الآية التي بعدها ها أنا الآن أتذكر مسألة لطيفة لها تعلق بهذه الآية ارفع رأسك قل هو الله أحد إن كلمة أحد رددها عبد ضعيف معذب قد ألقي بعد أن عري على في رمضاء مكة وعلى رمالها المحرقة إنه بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه حينما عرّوا جسده ووضعوا على بطنه وصدره الصخور وجعلوا يلهبون جلده بالسياط ويصبون عليه العذاب صبّا ما هي, ما هي كلمته التي رددها؟ بماذا تحدّ أولئك الصناديد؟ صناديد الشرك والكفر كان يردّد أحد أحد فكان يؤلمهم ويجعهم بترداد وتكرار هذه الكلمة أكثر من ألمه هو كان يرددها فيخفف عنه أحد أحد أحد أحد قل هو الله أحد الله الصمد كرر الله تبارك وتعالى المبتدأ وذلك للتأكيد الله الصمد وها هنا كلمة الصمد تقارب التفاسير السلف فيها تقارب التفاسير السلف وأشهر أقوالهم قولان القول الأول أن الصمد هو السيد الذي انتهى سعدده وهو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم أي أنه السيد الذي يقصده الخلائق لقضاء حوائجهم فالعرب كانت تسمي بعض الناس بالصمد فالإنسان إذا صار سيدا وقد كملت سيادته في قومه يسمى بالصمد ومنه قول الشاعر لقد بكر الناعي بخير بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد قال ابن الأنباري رحمه الله اتفق أهل اللغة على أن الصمد هو الذي انتهى سؤدده ويصمد إليه الخلائق في حوائجهم وبنحو هذا القول قال الإمام الزجاج رحمه الله أن الصمد هو الذي يقصده الخلق لقضاء حوائجهم والمعنى الثاني أو التفسير الثاني لأهل العلم للصمد أنه الذي لا جوف له فهو الذي لا جوف له ولا حشو له لا يأكل ولا يشرب لا يدخل في شيء ولا يدخل فيه شيء لا يخرج منه شيء ولا يدخل في شيء وهذه المعاني كلها متقاربة وقد ثبتت عن ابن عباس وابن مسعود ومجاهد والشعبي وغيرهم من المفسرين فالصمد لها معنيان هو السيد الذي انتهى سعدده وصمدت له الخلائق وقصدته في طلب حوائجها المعنى الثاني أي الذي لا زوف له ولا يأكل ولا يسرب وبعد ذكر هذه الأقوال كلها قال ابن كثير رحمه الله وكل ما قيل فهو حق فإن الله تعالى متصف بصفات الكمال والجلال فهو سبحانه الذي لا جوف له لا يأكل ولا يشرب وهو الكامل في الصفات الذي تقصده جميع المخلوقات في حوائجهم وبنحو هذا القول أيضا قال الإمام البيهقي الله الصمد وهنا لطيفة ذكرها الإمام بن رجب الحنبلي رحمه الله قال في التفريق بين قوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد انتبه إلى كلمة أحد جاءت نكرة بغير التعريف بغير ألف لام تفهم أنت بغير, بغير الألف واللام لماذا قال الإمام ابن رجب لأنه لم يتصف أحد بهذه الصفة فلذلك لم يحتج فيها إلى الألف واللام لكن الصمد قد وصف غير الله تعالى بالصمدية كما قلت لكم آنفا عند العرب فلذلك احتيج إلى استعمال الألف واللام الدالة على الاستغراق التي إذا ما دخلت على الكلمة تفيد الاستغراق في الجنس وتريد وتفيد أيضا استحقاق هذه الصفة ولذلك قال تعالى قل هو الله أحد ما قال الأحد لأنه ما اتصف أحد بهذه الصفة أبدا فهي صفة الله تعالى قد اختصها لنفسه ولم يتصف بها أحد أصلا البتة وأما الصمد فبما أنه غير الله تعالى قد وصف بالصمدية فإن الله تعالى جاءها أو قالها بالألف واللام أدى اللتان على التعريف من أجل أن يبين استحقاقه وحده بهذه الصفة وأظن أنكم قد فهمتم هذه المسألة هذه الأمور تحتاج إلى أن يطلع الإنسان شيئا ما على علم البلاغة والنحو قل هو الله أحد الله الصمد أحد نكره الصمد معرفة بينهما فرق قل هو الله أحد الله الصمد الصمد لا جوف له ولا حشوله لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء لا يأكل ولا يشرب ولذلك أبطل الله تعالى عقيدة النصارى من خلال هذا الأصل فقال سبحانه ما المسيح ابن مريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون وقال سبحانه قل أغير الله أتخذ ولي فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم فالذي تقوم حياته على الطعام وعلى الشراب لا يصح أن يكون إلها ولا يستحق شيئا من العبادات لماذا؟ لأنه إن جاع ضعف وإن ضمئ ذبل ووهن وربما لو طال جوعه وعطشه لمات وهلك أما إذا أكل وشرب أكثر من اللازم فإنه يموت بالتخمة ثم إنه لا يخلو في الحالتين من أن يخرج من بطنه القاذورات والنجاسات ومن كانت هذه حاله لا يصلح أن يكون إلها لأنه عبد فقير وحقير فجل ربنا تبارك وتعالى الذي لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب يطعم ولا يطعم الله الصمد تصمد له جميع المخلوقات جميع المخلوقات تقصده وتجأر إليه وتسأله حوائجها طوعا وكرها فهو سبحانه الذي يطعم ولا يحتاج لطعام يسقي ولا يحتاج لسقاء يرزق ولا يحتاج لرزق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قل هو الله أحد الله الصمد ولا يجوز الصمود إلا إليه لا يجوز اللوجوء إلا إليه لا, يجوز لا تجوز الاستعانة إلا به لا يجوز قصد أي كان إلا هو سبحانه وتعالى فالصمدية صفة في الله تبارك وتعالى لا تنفك تليق به وهي ملازمة له ولا يستحق أحد في هذا الوجود الصمدية إلا رب هذا الكون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وها هنا سيطول الوقوف لم يلد فهو لم يلد حقيقة ولم يتخذ ولدا لأن الإنسان في الأصل وأنا تكلم عن المخلوق إما أن يلد حقيقة وإما أن يتخذ ولدا كما قال تعالى في سورة يوسف عن عزيز مصر عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا لأنه كان لا يلد على المشهور فالله سبحانه لا يلد ولم يلد ولم يتخذ ولدا وهذا أمر متفق عليه بين أهل التوحيد على اختلاف فرقهم وعلى اختلاف شيعهم سنة ومبتدعين ولكن أهل الكفر خالفوا واتفقوا جميعا على نسبة الولد لله أما اليهود فقالوا عزير بن الله وأما النصارى فقالوا المسيح بن الله وأما المشرك العرب فقالوا الملائكة بنات الله فأبطل الله تعالى عقيدتهم بهذه الآية وبغيرها من الآيات لم يلد ولم يولد فإذا قال قائل لم يلد ولم يولد هل الدعي أن الله ولد لا لم يدعى ذلك لم يدعى أن الله مولود فلماذا أتى بها قال أهل العلم أتى بها لزيادة تأكيد النفي نفي التناسل عن الله فكأنه قال لم يلد ولم يلد فقط بل لم يولد أيضا وهذه من بلاغة القرآن هم قالوا اتخذ الله ولدا فرد الله عليهم لم يلد ولم يولد تأكيد لنفي اتخاذ الولد وهذا له نظير في بعض النصوص الشرعية كما في قوله صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن, البحر سئل عن ماء البحر سأله الصحابة والحديث بالصحيحين من حديث أبي هريرة سأل بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر لأنه ليس لهم ماء إلا ماء قليل ولا يكفيهم إلا لشرابهم أي أيتطهرون من ماء البحر وهو الذي ماءه مالح وله ريح فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عظيما فماذا قال قال هو الطهر ماءه الحل ميتته زادهم مع أنه لم يسأل عن حيوان البحر ولا عن ميتته هو الطهر ماءه الحل ميتته وهذه نظيرها لم يلد ولم يولد ولقد أثبت الله تبارك وتعالى أنه لم يلد ولم يتخذ ولدا بأدلة عقلية في كتاب الله بأدلة مفحمة لكل من فهم عن الله كلامه ولكل من تأمل بعين البصيرة والبصر المعاني العظيمة التي جاءت في هذه الآيات التي سأسوقها وفعلا تعد أدلة عقلية على أن الله تعالى ما اتخذ ولدا ولم يلد قال سبحانه وقالوا اتخذ الله ولد سبحانه بله بل ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقالوا اتخذ الله ولد فهنا أبطل قولهم بحرف الإضراب بل بل له ما في السماوات والأرض فكل ما في السماوات وما في الأرض ملك له بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون لأن الذي يتخذ ولدا أو يلد هو محتاج لهذا الولد فالذي يريد الأولاد ويريد أن يتخذ الأولاد لأنه محتاج إليهم محتاج إليهم لأن يعينوه محتاج إليهم لأن يرثوا عنه محتاج إليهم لأن يساعدوه ولأن يأخذوا اسمه ولقبه والله جل وعلا غني عن ذلك بل ما في السماوات والأرض كل له قانتون كل من في السماوات ومن في الأرض قانت لله بديع السماوات والأرض فهو الذي أبدع وأحكم بعد أن خلق وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أي كأنه قال إني لست محتاجا للولد حتى يعينني على الخلق والإبداع والإيجاد كما أنتم محتاجون، فلإن الإنسان يحتاج إلى الولد، كما ذكر ذلك نبي الله زكريا عليه صلوات الله وسلامه، ماذا قال في دعوته؟ فهب لي من لدنك ولي، لماذا؟ يرثني، ويرث من آل يعقوب، واجعله ربي رضي، والله جل وعلا ماذا قال؟ الله سبحانه يرث ولا يورث، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير، إننا نحن نريث الأرض ومن عليها, ومن عليها وإلينا يرجعون فالله سبحانه يريث الكل ولا يورث فأنت إذا اتخذت ولدا تحتاج إلى من يريثك حتى لا يذهب ملكك إلى الدولة أو إلى بيت مال المسلمين ويتخذ العبد أيضا ولدا حتى يعينه على الأعمال وعلى الأشغال والله سبحانه غير محتاج لذلك ولقد تمدح ربنا في كتابه أنه لم يتخذ ولد فقال بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا قالوا اتخذ الله ولد سبحانه تنزه وتقدس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 كما في قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا إن زالت إن أمسكهما من أحد من بعده أي ما أمسكهما من أحد من بعده وقد تأتي إن أيضا في النصوص الشرعية لأن إن عند العرب قد تأتي نافية كما دخل النبي صلى الله عليه وسلم والحديث بالبخاري من حديث ابن عباس فرأى صورة إبراهيم وإسماعيل وبيدهما الأزلام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 بديع السماوات والأرض في آية أخرى في الأنعام أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة لأن المولود في الأصل يولد من من من زوجين متجانسين متماثلين أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وقال إخواننا من الجن الذين وحدوا الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولده وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنه تعالى جد ربنا جده أي جلاله وعظمته وانفراده وغناه كقوله صلى الله عليه وسلم في الأذكار الشرعية ولا ينفع ذا الجد منك الجد أي الغنى وقد يراد بالجد العظمة فليس جده أي أبو أبيه وأنه تعالى لأنه هناك من الآن ينفث السموم في الأمة ليشككها في عقيدتها فاستغل جهل المسلمين بلغتهم وبكتاب ربهم من أجل أن يظللهم ولقد أخبرني من أثق به أنه أخيرا في بلد إسلامي عربي قريب منا قد تنصر فيه الكثير منهم تنصروا وأظهرهم على التلفزيون قائلين إن الحرية قد أقبلت وإن الديمقراطية قد أقبلت وحلت والعياذ بالله وأنه تعالى جد ربنا عظمته جلاله وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط. السفيه قيل هنا إبليس وقيل هو اسم جنس لكل من قال إن لله صاحبة وولد وأنه كان سفيهنا يقول على الله شطط والسفيه معناها الجاهل الجاهل كقوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أي إلا من جهل مصلحة نفسه ومضرتها كل من رغب عن ملة إبراهيم رغب عنها وزهد فيها واستكبر عنها وعليها ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا أي ظلما وزورا وكذبا وباطلا لم يلد ولم يولد تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً قلت لكم إن أهل الكفر في الغالب نسبوا لله الولد من يهود ونصارى ومشركين فبرأ الله تعالى نفسه بل أثبت أن من جملة الأسباب التي أنزل الله لأجلها هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد تبرئة نفسه من هذه الفرية وإبطال هذه العقيدة اقرأ قوله تعالى في سورة الكهف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه لينذر ألم هنا للتعليل لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا وهنا وينذر فعل المضارع منصوب. فهي معطوفة على أي شيء على ما سبقها والذي نصب, والتي والذي نصب هذا الفعل لا متعليم فكأنه قال إني ما أنزلت هذا الكتاب إلا لما سبق ذكره الآن وبيانه وكذلك من أجل أن أبطل عقيدة هؤلاء واعتقادهم في جل جلاله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا عظمت كلمة إن من نسب لله الولد فقد سبه سبا عظيما إن أعظم سب لله جل وعلا أن ينسب له الولد والعياذ بالله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا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 إِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبْدًا لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا بالله عليكم ايتون بمثل هذا القرآن ايتون بمثل هذا الكلام ايتون بمثل هذه الصياغة البليغة إن البلغاء والحكماء والفصحاء والخطباء والعلماء لو اجتمعوا كلهم بأقلامهم ومجلداتهم ومطابعهم وإمكانياتهم ومعرفتهم وثقافتهم وشهاداتهم ما استطاعوا أبدا أن يصيغوا سورة واحدة من كتاب الله إن هذا القرآن تحدى به الله تعالى جميع الناس قل ان اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ما هو به بمثله حتى بمثله لا يمكن فهذا زيادة تأكيد النفي والعجز والتحدي قل ان اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا يعني ولو أعان بعضهم بعضا لأن الظهير والمظاهرة هي الإعانة والنصر كما قال تعالى وكان الكافر على ربه ظهيرا يعني يعين غيره على ربه يعين غيره على معادات ربه لقد جئتم شيئا إدى يقول ابن عباس رضي الله عنهما إن الشرك فزعت منه السماوات والأرض والجبال والأرض وأشفقت وكادت أن تزول كلمة عظيمة كان الإمام أحمد رحمه الله لا يستطيع أن ينظر في رجل في وجه رجل يقول اتخذ الله ولدا لا ينظر في وجوه النصارى وغيره فلما سئل يقول هكذا عوذ بالله فلما سئل الإمام أحمد قال لا استطيع ننظر في وجه أحد يسب الله تعالى سب عظيم لقد سب الله سبا عظيما ولقد أبطل الله تعالى عقيدة الكل بأدلة أيضا من كتابه وهي عقلية فهي أدلة أثرية تتلى لكن عند التأمل يجد أنها أدلة عقلية أثبتت بطلان عقيدتها وأن الله لم يتخذ ولده اما النصارى فقال جل وعلا في حقهم بعد ان كفرهم قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وما من إله الا اله واحد لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح وقال المسيح لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح مريم وقال المسيح يا بني اسرائيل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 من ظلع آدم أي من أب بلا أم وخلق عيسى عليه السلام من أم بلا أب ليعلم الناس جميعا أن الله تعالى على كل شيء قدير وأنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء لا يعجزه لا يضعفه فهو لا يعجز عن شيء كن فيكون ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام يعني لا أصلحان أن يكون إلهين والعجيب عباد الله أنك إذا فتحت كتاب الله لتقرأ سورة مريم وتقرأ هذه القصة الجميلة التي قصها الله علينا مع ما حدث لمريم عليها السلام من هذه التهمة العظيمة فإنهم قد اتهموها بالزنا والفاحشة تعريضا لا تصريحا حينما قالوا قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون أي في العبادة والقنوط والطاعة يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية ما كانت أمك فاجرة زانية وهذا قذف لها بالزنا لكن بطريقة التعريض للتصريح ولذلك قال علماء الإسلام إن القذف محرم تصريحا وتعريضا فلو أن إنسانا قذف شخصا تعريضا عرض له بأنه زان إما أن يأتي بالشهود إلا حد في ظهره إن, إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم وقال تعالى قبلها والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجردوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا الآيات لقد جئت شيئا فريا يا أخت هانون ما كان أبوك مرأة سوء وما كانت أمك بغية فأشارت إليه لماذا هي الآن نذرت وأمرها الله تعالى وقيل جبريل وقيل ابنها حينما أنطقه الله تعالى بعد أن نزل ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا جدولا من المال لتغتسل منه ولتشربي فكلي واشربي وقر عين فإما ترين من البشر أحد فقولي, إن فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية فلما رموها بما رموها به ما برأ أمه أول ما نطق حينما أشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهج صبيا ما قال إن أمي بريئة أولا أعطاهم بطاقة هويته قال إني عبد الله ما قال إني ابن الله حاشاه عليه الصلاة والسلام حقيقة عظيمة صدع بها في المهد إني عبد الله ما قال أمي بريئة لماذا ترمونها بهذا الشيء إنها والله بريئة لا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا فتبرأ من عقيدتهم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وعاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة تبرأ من هذه العقيدة وهو في المهد عليه السلام وتبرأ من ذلك يوم القيامة بين يدي الله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ السؤال ليس لتقريعه هو حشاه لأن الله تعالى اتخذه رسولا نبيا ورفعه إليه وشرفه بالرسالة وهو من أولي العزم من الرسل لكن السؤال عليه والمعنى للآخرين والتقريع لقومه ولبني إسرائيل الذين نسبوا وجعلوه ولد الله والعياذ بالله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 وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن عذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فالله جل وعلا أبطل هذه العقيدة وبرأ نفسه تبارك وتعالى وبرأ عيسى منها أيضا وقال اتخذ الرحمن ولدا ولله دروا ابن القيم الذي أنشد أعباد الصليب لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فأل هذا إله ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثديفاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاكا فهل هذا إله فيا عبد المسيح أفق أفق فهذا بدايته وهذا منتهاه تعالى الله عن إفك النصارى سيسأل كلهم عما افتراه عليه رحمة الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وهذا رد على المشركين رد عليهم الذين نسبوا الملائكة إلى الله وجعلوا الملائكة بنات الله والعياذ بالله قالوا إن الله تزوج بجنية فأنجبت له الملائكة قال تعالى فاستفقهم والفتوى تكون لأهل العلم لكن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قاله الله تعالى على سبيل التهكم بهم استفتهم فاستفتهم ألي البنات ولهم البنون هم لا يرضون البنات لأنفسهم إذا ما جاء الواحد منهم بنت وأدها حية وينسبون البنت إلى الله فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون الملائكة ليسوا بإناث ولا ذكور لا جنس لهم لا يتوالدون لا يتناسلون لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون بل هم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون فاستفتهم ألي البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إذكهم يقولون. أي من كذبهم العظيم وزورهم الكبير ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين أي علم لأن السلطان قد يراد به الحكم وقد يراد به العلم في كتاب الله بحسب السياق فأتوا بكتابكم ولذلك قال بعدها فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا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 فذلك نزيه جهنم كذلك نزي الظالمين وأبطل الله تعالى كل من نسب الولد إليه عموما من يهود ونصارى ومشركين في آيتي فقالت تعالى وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون يعني يشابهون يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون لم يلد ولم يولد فتعالى الله عن اتخاذ الولد فهو سبحانه غني لم يتخذ صاحبة ولا ولدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يكن له كفوا أحد وهناك قراءة أخرى كفا أحد وهناك قراءة ثالثة كفؤوا أحد فهناك قراءات ثلاث وكلها صحيحة وتدل على نفس المعنى ولم يكن له كفوا أحد قبل أن ندخل ونتكلم عن هذه الآية أود أن أبين شناعة هذه النسبة إلى الله وعلينا أيها الإخوة ونحن نعيش بين أظهرهم أن نبين لهم هذه الحقيقة لا بالعنف ولا بالصراخ ولا بالغضب ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعوذة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن القوم يريدون أن يسمعوا عن الله الكل يسأل عن الإسلام الكل يريد أن يفهم ما هو هذا الإسلام الذي يتكلم عنه في التلفزيون وفي وسائل الإعلام إذا ما كلمت نصرانيا لا تكلمه عن أكل الخنزير وعن شرب الخمر وعن لبس الصليف أولا كلمه عن وحدانية الله جل وعلا قل له إننا نؤمن بعيسى نحن قوم ما رمينا مريم بالزنا كما رماها الآخرون نحن قوم آمنا بعيسى عليه السلام لم نكفر بعيسى كما كفر به الآخرون لأن الآخرين كما تعلمون يكفرون بعيسى ويتهمون مريم بالزنا ولا يجعلون الرسالة إلا في موسى وهارون أتدرون هذه العقيدة وسبحان الله يحمل علينا أكثر من أن يحمل عليهم مع أننا وإياهم قد اشت... يعني تشاركنا في بعض الأمور اتفقنا على رسالة عيسى ونبوته لأنهم طوائف هم طوائف فمنهم اليعقوبية والنصطورية ومنهم المسلمون فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فعلينا أن ندعوهم بالحكمة والمعوذة الحسنة وأن نبدأ أولا في دعوتهم ببيان التوحيد هذا أصل الأصول وإبطال ما هم يعتقدونه وبيان أن عيسى إذا قلنا إنه عبد الله فهو تكريم له وتشريف له ووضعه في الوضع الذي يليق به وأنه عليه الصلاة والسلام بريء منهم وأن من نسب أن عيسى ابن الله فهو كافر يتبرأ عيسى منه ولذلك يبعث في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام كما في حديث يبي هريرة وهو في صحيح مسلم في كتاب الفتن وعشرات الساعة قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يبعث عيسى بن مريا أو حتى يبعث الله عيسى بن مريا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ليش يكسر الصليب؟ ليقتل عقيدتهم ولماذا يقتل الخنزير؟ ماذا فعل المسكين؟ ليبين قذارته ونجسته وأن هذا لا ينبغى أن يؤكله ويضع الجزه لا يقبل شيئا إلا الإسلام عليه الصلاة والسلام ولا ينتسب إلى أي ملة إلا, إلا إلى ملة الإسلام لأنه مسلم وجاء بالإسلام ولا يصلي إلا في المسجد النبوي بل يذهب حاجا حج ثم يعود إلى المدينة فيموت بها ويدفن بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وقبره موجود ومحفور وقد أعد له عليه الصلاة والسلام وسوف ينزل عند المنارة البيضاء في دمشق بين مهرودتين أي لبشين أصفرين مع أصفرين ينزل على أجنحة ملكين يتحذر من وجهه جمان كحبات اللؤلؤ أي العرق من شدة الحياة فالذي أخبرنا بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل في عهد المهدي ويصلي مأموما خلف المهدي المنتظر حتى إذا ما المهدي في صلاة الفجر يأتي تأخر. قال لا ينكث فإن بعضكم لبعض يا أمة محمد إمام. أنا منكم أأتم بكم هذه شرف لأمة الإسلام عليه الصلاة والسلام جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتم ابن آدم ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته قال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه يعني أن إعادة الخلق أهون على الله وأسهل على الله من بدايته والكل عليه سهل لأن البداية خلق من معدوم من العدم كن فيكون وأما الإعادة فهو خلق من موجود لأن حتى الناس الذين يذهب يعني تأكلهم الأرض لا تأكل منهم عظمة واحدة عجب الذنب قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وهو في الصحيحين كل ابن آدم يبلأ إلا عجب الذنب أو إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم ومنه يركب عظمة صغيرة ودقيقة لا تجاوز حبة العدس في آخر السلسلة الفقارية لكل إنسان لا تأكلها الأرض هذه نقطة الانطلاق في إعادة خلقك أيها الإنسان وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إي ورب ونحن نؤمن بهذا القول ولا نشك فيه لأنه قول الصادق الذي لا ينطق عن الهواء كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك كذبت ربك يا ابن آدم وشتمت ربك يا ابن آدم وشتمن ابن آدم ولم يكن له ذلك أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهوان علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد وفي لفظ البخاري أيضا من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم وأما شتمه إياي فقوله اتقذ الله صاحبة وولد فسبحاني لم أتخذ صاحبة ولا ولد سب عظيم ومع ذلك مع بيان بطلان عقيدتهم وتكفيرهم فإن الله تعالى يدعوهم إلى التوبة أيوجد ذنب أعظم من الشرك لا يوجد ومع ذلك يدعوهم إلى التوبة ويبشرهم بأنهم إذا تابوا تاب الله عليهم ولذلك قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه قالها بعد ماذا بعد ما ذكر عقيدتهم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور الرحيم وهذه للحث والحظ والتحضير يدعوهم للتوبة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور الرحيم فلو تابوا تاب الله عليهم بل أخبر القرآن الكريم أن من كان تابعا لنبيه ثم تابع النبي صلى الله عليه وسلم حق المتابعة فإن الله تعالى يؤته أجره مرتين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله به مؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالسيئة الحسنة ومما رزقناهم ينفقون ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى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 ومع ذلك مع هذا السب فإن الله حليم وكريم يمهل ولا يهم ينظر ولا ينسى عسى أن يتوب ويأوب سمعتم بالزلزال الذي ضرب كثيرا من الدول قارة كاملة ثار عليها الزلزال وهذه من علامات الساعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تقدموا لإخوانكم أنه لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل وهذه كلها انذارات من الله قال تعالى عن الزلاج القوى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجولكم قال مجاهد هي الزلاج لماذا للتوبة والاستغفار ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون مع ذلك فإن الله تعالى يعافيهم ويرزقهم جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله يعني أن أشد من يصبر وأكثر من يصبر على أذى ما يسمع هو الله جل جلاله وهذه تسلية لكل الدعاة بل لأمة الإسلام يا أيها المسلمون يا أيها المؤمنون إنكم تسمعون ما يريبكم وما يحزنكم وما يثير غضبكم من هذه المصطلحات الجاهزة المعلبة ومن هذه الأوصاف التي أنتم بريئون منها بل أكثركم بريئ منها وإن كان قد أخطأ بعض المسلمين في بعض التصرفات اصبروا على ذلك كله لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا لتسمعون انظر أكدها بكم بلام التوكيد والنون المشددة ومن الذين أشركوا أذى كثيرا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره كل ما تسمعونه لا شيء أمام ما يسمعه ربنا في ذاته تبارك وتعالى لا أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله إنهم يجعلون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه ما أحلمه وأكرمه سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أو كما قال ابن عباس وأبو العالية هو المثيل والنظير والند وقال مجاهد هو الصاحبة وكلها معاني صحيحة فهو سبحانه الذي لا مثيل له ولا شبيه له ولا نظير له ولا عديل له ولا شريك له ولا ند له لا مثيل له لأنه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك الله أثبت لنفسه صفات خبرية أثبت لنفسه صفة اليدين وصفة العينين وصفة القدمين وأنه تعالى يضحك ويغضب ويتعجب تعجب الاستحسان وأنه يغار جل وعلا وأنه يحب وأنه يبغض كلها صفات تليق بجلاله وكماله أمور تفوق العقول اغلق هذا الباب على نفسك ولا تفكر فيه وإلا زج بك الشيطان في مستنقع الكفر والضلالة أثبت بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون لا تقول هذا مثل الله الله مثل كذا أو بعض صفاته مثل كذا لا ينفع ولا يجوز فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون والله تعالى لا ند له فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي أنتم تعلمون أنه لا ند له فلما تجعلون له أندادا والله تعالى لا عدل له قال تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون فهذه الصورة المباركة أيها الأحباب اجتملت على هذه المعاني العظيمة على تنزيه الله سبحانه عن كل صفات النقص وإثبات الوحدانية له وإثبات الأزلية والبقاء فإذا تأملنا هذه الصورة وجدنا أنها لا تجاوز الأربع آيات وأثبتت كل آية أصلا عظيما من أصول العقيدة الإسلامية ففي قل هو الله أحد اثبات لوحدانية الله تعالى وحدانيته وأحاديته وفي قوله الله, الله في, في, في الله الصمد نزه الله تعالى عن جميع صفات النقص فإنه الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب فأثبت لنفسه الكمال والجلال وفي قوله تعالى لم يلد ولم يولد أثبت لنفسه أيضا الأزلية والبقاء وأنه القديم الباقي الأزلي لأن المولود له بداية وله نهاية المولود له بداية ونهاية والمولود إذا ما مات أرث والله جل وعلا لا بداية له ولا نهاية له يرث ولا يورث لا بداية له أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء هو الأول كما قال صلى الله عليه وسلم هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم وأما الأصل الرابع نفي المثيل عن الله والنظير له في قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد فانظر بأربع آيات وصف الله تعالى بها نفسه بأعظم الأوصاف وبرأ ذاته جل وعلا عن كل ما يصفه به الواصفون تعالى الله عما يقولون علوا تبيرا فهذه السورة أيها الأخيار سورة كريمة احتوت على جوانب بلاغية أولا ضمير الشأن للإسم الجليل الذي يدل على التعظيم والتفخيم وهو في قوله قل هو الله أحد هو ما قال قل الله أحد ليش هو ما فيه كلمة أو حرف فيه كتاب الله إلا موضوع لمعنى هذا الضمير يسمى عند أهل الأم ضمير الشأن يدل على التعظيم والتفخيم والإجلال قل هو الله وكأن تأويل الكلام هنا أي محمد قل لهم هذا الرب الذي سألتم عن نسبه وهذا الإله الذي سألتم من أين هو من ذهب أو فضة أو زبرجد أو يقوت قل لهم هو الله أحد الثاني الجناس الناقص بين لم يلد ولم يولد يتبين ذلك في تغير الحروف والشكل وكذلك التجريد في قوله تعالى قل هو الله أحد أو في قوله لم يلد ولم يولد قل هو الله أحد لأن أصلها هذه كما قال بعض المفسرين وهو, وهو قول الشنقيطي والشنقيطي استحسنه ابن كثير قال إن هذه الصورة إذا تأملها الإنسان يجد أن أنها كلها تفسر الآية الأولى قل هو الله أحد من هو الله الصمع. من الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوان أحد فكأن آخرها يفسر أولها وهذا يسمى التجريد في علم البلاغة لأن قوله ولم يكن له كفوان أحد هذا ذكر لهذا الخاص الذي شميله العام من أجل زيادة البيان والإضاح ومن الجوانب البلاغية لهذه الصورة السجع المرصع قل هو الله أحد الله الصمد انظروا إلى سجعها وإيقاعها وهذا لا يكون إلا في القرآن كذلك شرح الطرفين الله الصمد وكل الكلمتين جاءت بالتعريفة بالمعرفة فهذه أبرز جوانبها البلاغية أما عن فوائد هذه السورة فإنه يستفاد منها عدة فوائد أولا أن هذه السورة دليل على أن هذا القرآن من عند الله دليل عقلي عقلي كيف يأتي المشركون ليسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نسب الله وعن ربه فينزل القرآن يرد عليه إذن هذا دليل على أي شيء خاصة بفعل الأمر قل قل هو الله أحد قل إذن هو مأمور كان قل, قل كذا أنت إذا قلت إذن أنا أمرتك إذن ابتداؤه ليس من النبي صلى الله عليه وسلم بل ابتداؤه من عند الله وهذا دليل عقلي على أن القرآن من عند الله لأن غير المسلم يقول هو كتبه محمد صلى الله عليه وسلم أو كتبه الرجل لا يقرأ القرآن حتى في الترجمة ما فيه قل كيف يقولونها بال... لو لم يكن من عند الله ما قال دي على طول صح هذا دليل انه من عند الله وهذه دليل واحد يعني من جملة الكثير من الادلة العقلية الفائدة الثانية ان الله تعالى يدافع عن نفسه يدافع عن نفسه بهذا الكتاب العزيز حينما سأل المشركون ان ذلك من سبب نزولها الفائدة الثالثة ثبوت, الو... ثبوت الوحدانية والأحدية لله جل... جل وتبارك في قوله قل هو الله أحد الفائدة الرابعة كمال الله سبحانه في صفاته فهو كامل في ذاته وصفاته وأفعاله في قوله الله الصمد الفائدة الخامسة أن الله تعالى لا جوف له ولا حش وله الفائدة السابعة أن الله تعالى لا يأكل ولا يشرب يطعم ولا يطعم الفائدة السابعة أن الله تعالى هو المستحق وحده لصفة الصمدية وانتهاء السؤدة الفائدة الثامنة أن الله وحده هو المستحق لأن يتصمد الخلائق إليه وتقصده في قضاء حوائجها وطلب حوائجها من قوله الصمد ويستفاد من هذه الصوره نفي الولد عن الله بابلغ صيغ النفي لم يلد ولم يولد ويستفاد من هذه الصوره المباركه نفي ما لم يدع فانه لم يدع ان الله مولود لكن الله نفى ولم يولد وهذه في فيها زياده نفي كما قلنا وتاكيد على انتفاء التناسل في حق الله سبحانه وتعالى ويستفاد من هذه السورة أن الذي تقوم حياته على الطعام والشرافة هو ضعيف وفقير ولا يستحق أن يقصده العباد لقضاء حوائجهم ودعوته من دون الله تعالى ويستفاد أن الذي يلد فهو ناقص لأنه إذا ولد فانه محتاج لذلك قال يحيى رب لا تذرني فردا وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فالذي يلد هذا دليل على نقصه ويستفاد من هذه الصورة المباركة أن الله تعالى لا بداية له ولا نهاية يؤخذ من قوله لم يلد ولم يولد لأن المولود له بداية ونهاية فلابد أن يفنأ ويستفاد من هذه الصورة كمال غين الله تعالى لأنه لم يلد لأن الولد يتخذ لحاجتنا إليه قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا ولذلك إذا لم يلد المخلوق أصابه الهم والغم وربما لو تزوج رجل امرأة عاقرة لطلقها لأنه يحتاج إلى الولد فلا يلد إلا المحتاج لهذا الولد والله تعالى غني عن ذلك ويستفاد من هذه الصورة المباركة نفي المثيل والنظير والند عن الله والكفء عنه هذه بعض الفوائد التي يمكن استنباطها من هذه الصورة العظيمة أما عن فوائدها أيها الأحباب بعجالة سريعة فإنه جاء في فضل هذه الصورة أحاديث عظيمة وصحيحة متواترة فهي سورة كريمة ومباركة روى الإمام مالك في موطئه والترمذي في سننه بسند صحيح كما قال الألباني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة في الشارع مرة فسمع رجلا سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فقال الحبيب المصطفى واجبت فقلت ماذا واجبت يا رسول الله قال الجنة, الجنة أي واجبت لهذا الرجل الجنة سبحان الله يقول أبو هريرة فهممت أن أنصري فليبأشرة ففرقت أي خفت أن يفوتني الغداء مع النبي صلى الله عليه وسلم فمكثت معه ولما أتممت الغداء ذهبت إلى الرجل فلم أجد فهنيئا لهم جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى يوما لأصحابه وقال احشدوا, احشدوا اجمعوا أنفسكم فحشد من حشد فإن قال احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن قال ثلث القرآن بصوت النبي صلى الله عليه وسلم فجاء فقر عليهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد فلم ولم يكن له كفوة أحد ثم دخل الحجرة الشريف قالوا جاء أمر من السماء فيه وحي فيه شيء بقوا ينتظرون ثم خرج فش تنتظرون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة قالوا ثلث القرآن يا رسول الله في ليلة من؟ يعني كم من جزء؟ كم من جزء؟ عشرون لا الجزء حزبا عشرة أجزاء طيب عشرون حزبا عشرة أجزاء من يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ قال قل هو الله أحد تعجل ثلث القرآن من قرأها في ليلة فكأنما قرأ ثلث القرآن ما السر؟ قال اهل العلم لأن هذه السورة احتوت على ثلث مواضيع القرآن فإن القرآن له ثلاث محاور تكلم عليها التوحيد وهذا أعظم شيء وقل هو الله وحد لم تتناول إلا التوحيد وأصوله التوحيد الثاني الأحكام افعل ولا تفعل الثالثة القصص القصص والأخبار لذلك تعدل ثلث القرآن وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع أخاه سمع أخ أبي سعيد الخدري اسمه قتاد بن النعمان يقرأ قل له الله ويرددها فذهب الرجل الذي سمع قتاد بن النعمان يتقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسه بيده إنها لتعدل ثلث القرآن وفي رواية أخرى وهي في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلاً على سرية وكان يصلي بقومه فكان كلما قرأ في الصلاة قرأ أقول هو الله وأحد فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لما يصنع ذلك فقال هذا الرجل لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أحبك لحبك إياها وفي لفظ قال حبك إياها أدخلك الجنة الله أكبر ويوم خرج عبد الله بن حبيب رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في ظلام الليل قال قل ثلاث مرات قال ماذا أقول؟ قال قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثلاث مرات حينما تصبح وحينما تمسي تكفيك عن كل شيء فهي سورة عظيمة ومباركة قليلة الآيات عظيمة المعاني نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها